الجنة لا يدخلها إلا الطيبين كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة ويقولون سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدي وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقولهم طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم لطابت ذوائركم فادخلوا الجنة خالدي وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبر فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره من معاصيه حتى يبشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة في القبر تزيل كل خبثه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر أو يصفى في نار جهنم والعيان بالله حتى يدخل الجنة طيب لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرره على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب فيقول الله وهذا كله من طيبه انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبال فيقول يا عبي ألم تفعل كذا فيقول بلى وهو مشفق من الكبال وشفق من الكبار يعلم نفسه ما نفعل فيقول يا رب تفعل كذلك يقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيدخل الجنة يا طيب. اللهم يا طيب. اللهم يا طيب. نشيدك على حبك. ونشيدك على حب من يحبك. ونشيدك على حب كل عمل يقرب ذا إلى عبك. فاللهم يا ربي يا طيب. طيب اقوالنا. وطيب نياتنا. طيب سرائرنا طيب اعمالنا طيب افعالنا طيب اخلاقنا طيب زوجاتنا طيب اولادنا طيب مكاسبنا طيب ارزاقنا وحاشاك يا طيب ان تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب وشهدك على نسأل الله جل وعلا أن يعفوه عنا وأن يرفع درجاتنا وأن يكفر لوالدينا ولكم من قال آمين آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ورصائه أجمعين